بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه همدا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 Allahu يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهداه فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين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 بِنَ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَذَّوْنَ يَقُولُونَ مَا لَأَرَادَ اللَّهُ بِهَا لَا مَثَلَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرَ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِتَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ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 فَلَمَّا أَنْبَاهُم بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُذِدُّونَ وَمَا كُنْتُمْ وَإِذْ قُلْ لَهُمْ لَمَنَائِكَ تِسْجُدُ لِعَادٍ مَا خَسَجَدُ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَعَ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كبروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحابهم فيها خالد يا غني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واو بو بعهدي واو بو بعهدي اوف بعهدكم وايا يترهبون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 وإذ آتينا موسى الكتاب والقرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجر فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم غير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم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 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فاجع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وقفائها وخومها وعدسها وبصلها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 وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم سكتمون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 قل أتخذتم عند الله عهدا فلا يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئته وحقق به خطيئته فَأُولَئِكَ, فأولئك أُصْحَاهُمْ نَارِهِمْ فِيهَا خَالِدُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا بيذاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وَذِي الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلْنَاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَحْتُزُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ أَنَّهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَقْضَنَا مِنْ تَقْكُمٍ لَا تَسْفِكُنَّ دِمَاءَكُمْ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 فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلث بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولم جاءهم كتاب من عاد الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستفتعون على الذين كذروه.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 قل فلما تقتلون آبِيَ اللهِ مِنْ قَلِيلٍ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ تَخَذَّتُمُ الْعِدْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَن تُمْوَالِمُونَ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 من كان عدو لله وملائكته ورسوله وجبريل ومكار ورسوله وجبريل ومكار فإن الله عدو الكافرين.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 تَتْبَعُ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ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 وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ صَادِقٌ بَلَى مَنْ أَصَلَمَ وَجِهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ رُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 لهم في الدنيا خذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُهُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَتُهُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ تَلَأَيَّ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا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 وَإِلَّا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَةً وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الْسَّمَرَاتِ من, مَنْ آمَنَ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَذَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أُقَرِّرُهُ إلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِينِ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 وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُقَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنَتُمْ بِهِ فَقَدْ هَتَّعُوْ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَتَجَادَفِي كَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 ولَئِنَّ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنَّ تَبَعِّنَ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَبَعِّنَ قِبْلَتَ بَعْضٍ وَلَئِنَّكَ تَبَعَتَهُ وَأَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمْنَ الْرَّاضِيِّينَ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 كما أرسل الله فيكم رسولا منكم يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّي كُمْ وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعْلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَالْكُرُونِ الْكُرْكُمْ وَاسْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ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 إن الذين كفروا وماتوا وهم كثار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم غرور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 والفلك التي تجري في البحر بما ينقع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دادته وتصري في الرياح والسحاب والسحاب المُسَخَّر بين السماء والأرض الآيات اللي خلني أعقلهم ومن الناس اللي يتشخر من دون الله أنذار يحبون أمك حب الله والذين آمنوا أشجع عبد الله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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْخَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَتَدُونَ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 واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحن الخنزير وما أهل أذه لغير الله أمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به فمنعهم قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب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 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين اَمَّنْ يَدَّلُهُ بَعْدَمَا سَنَّعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ شَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 تَعْلَمُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَيَصُمْ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 ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ونعلكم تشكون وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب فإنني قريب أجيب دعوة الداع إلى دعان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 فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن ذاشروهن وابتروا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبير من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرهم وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تفرواها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة هي مواقيت للناس والحج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 فَإِن تَهَاوَ فَرِنَ اللَّهُ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِن تَهَاوَ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ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 فإذا أمّنتم فما تمت على العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فما لم يجز صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إلى رجعت تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.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 وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرقات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبل له من الضالين ثم فيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله رفور الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَا بِأَسْلِمِهَا عَدَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي أَفْسَاهُ بِتِرَا مَرْضَى اللَّهِ وَاللَّهُ رَاعُ فُنْ بِالْعِبَادَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دَخُلُوا فِي السِّلْمِ كَانَ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 وَقُلِ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ شَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ يُؤَيِّنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا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 وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلقوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أَمْ حَسِنْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلزِلُوا وَزُلزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبَ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 ويُبين آياته للناس عَلَّهُمْ يَتذكّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ قُلْ هُوَ أَلاَّ فَأَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ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 لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم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 ولا يحل لكم أن تاكلوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخافا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجه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 ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا. قالوا لنبي لهم بعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله. قال هل عسىتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون؟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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوا تمركا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال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 ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون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 قال بل لبثت مئة عام إلى طعامك وشرابك لم يتسمى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وَاظْرِ إلَى العِظامِ كَيفَ نُيشِذُهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِذْ رَأَيْنَا رَبَّ أَرِنِي كَيفَ تُحِيِّ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها آذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمني والأذى كالذي ينفق ما له رئاس كالذي ينفق ما له رئاس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثل كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وادل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنَافِقُونَ أَمْوَالُهُمْ مُرْتَهَنَةٌ أَمَرَضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ ك مثل جنة برغوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فالطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل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 وما أصقلت من فاقة أو ندرة من ذي فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلْعَالِمِينَ مِنْ أُنْصَاعٍ إِنَّهُ بِالصَّدَقَاتِ فَنِعْمَهِ وَإِنَّهُ خَفُّهَا وَتُؤْتُهَا الْفُقَرَاءُ أَفَهُو أَخِيرُ الْكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سِيَأَتِكُمْ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 وَأَنَاتُمْ تُنْفِقُونَ مِن خَيْرٍ وَالسَّائِلُونَ وَأَنْتُمْ آتُوهُمُ لِمُسْتَغِيثِينَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا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 ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أي من له أو لا يستطيع أي من له، وفلهم بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة من, من ترضون من الشهداء.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 وَإِنَّكَ تَفَعَلُ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَيُعْلِمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِقُلُوبِكُمْ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 لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا